بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها, زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسر قالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَفْقَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يومئذ تحدث أخبار بأن ربك أوحالها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشي تَتْلُو رَوْءَ مَا لَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَظْهَرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ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 إلا <تصفيق> الرأي <تصفيق>